سبحان الله سبح بیا من سما صرف و وایلا یاما ای تتر لحد غیگی درد تا خپایا ای تتر لحد غیگی درد تا امل زمان صرف و عيلا يا ما ايتصل لحد الخطايا ايتصل لحد غيبي بردت الخطايا تر لحدږي تا ته زړونه کیږي هلته بزما سره خدای خبر چی سن کیږي هلته بزما سره خدای خبر چی سن حال په سبن جنت دایم اې ته تر دير درتا خفايا روح كبد حل حلم سبا جنت داني انا قعدت لحد غيغي دير درتا خفايا سبا بالعمل فن صرفوا الى لحد غيغي دير درتا نمیت سیل ہیمت کڑائی نمیت سخوا رئی کڑی نمیت پجوانتون چیتا تا تا تایا رئی نمی په جوامن چون چیرته تاته تاته یې کړی نمی زه هی پټ کړی نمی زه خوارې کړی نمی په چون چون چیرته تاته تاته یې کړی نمی خفايا ايد تنضح ضحكك الديره تتخفايا سباب يعمل سما سفر فوى اور مکھو بختی سنگ کا بدر زمان مست حضور کے سنگ کا سن حسیره و منز مست خفايا اې ته تر لحد هيږي دې ترته سبا ور ختاي ما اې ته تر لحد هيږي تو ليكي دير ترتا صفايا تطول لحد غيكي دي درت الخفايا نبع بياران فاتي نبع اسلوان فاتي فالفو تشون شون ما زنت وامتنها فاتي فالفو زبي وصفر صفاتها يا ما الصبح